واستنى بسنته واستقام على شرعه الى يوم الجمع والدين منزله مدارج السالكين لهذه الليله هي منزله الادب عموما الادب مع الرسول صلى الله عليه وسلم يكون اولا بامتثال امره وبكمال التسليم والانقياد له صلى الله عليه وسلم ويكون كذلك بعدم رفع الصوت في حضرته ويشمل ذلك مسجده الان لا يجوز لأحد في المسجد النبوي ان يرفع صوته لا البكابر او البكاده براو كويس؟ لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ما هو صح هو قد يكون عند وجه من باب التادب لكن اصلا البكاء شيء يغلب الإنسان أيوة يغلب الإنسان شعور يغلب الإنسان فلا يؤخذ عليه يعني مثلا قيس ابن ثابت ابن شمس كان خطيب لو نظم ساكت بسمع قدام الرسول برفع صوته عادي جدا برفع صوته لما نزلت الآية أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون قعد في بيته أبي يبكي له النهر الرسول قفقده أرسل له الصحابة قال أنا حبيط عمي لاني أرفع صوتي فوق صوت النبي وأنا لا أستطيع أن أغير صوتي لأن صوتي جهوري في ناس طبيعته كده كان نظم مع كتب يقول الشكل شاكل هو منهم كده مع بنات ومع شفعه في السوق في أي محل في الصلاة ذي كان بعد الصلاة كان قال يسلم على زول الثلاثة تقول ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة خلاص السلام زول صوته خل صوت الجهور فسوق اللون انت لست ممن يرفع اصواتهم استثناه ولم يحبط عملك فبالتالي معناها لا ترفع اصواتكم فوق صوت النبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان راقد في ناحيه المسجد فوجد رجلان يتكلمان من اهل الطائف باصوات مرتفعه فناداهما قال من اين انتما قالوا من الطائف قال أما وإن, أما وإن كنتما من المدينة لأوجعتكما ضربا ألم تسمعوا قول الله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول لكيهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لذلك قال أنس رضي الله عنه كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام يقرعون بابه بالأظافر لو خبط الرسول بالضفر بخبط الباب بالضفر هذا الواحد يخبطك الباب يقطع قلبك وينوو أشف عن نايمين يصحهم من النوم يا أخي ده شو ده وفي نوع يخدت لك يده في الجرس كده باب نزل اصلا لحد ما يفتح يفتحون الباب يا أخي ده شو ده يقرعون بابه بالأضافر. هذا من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الأدب معه قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا وفي ذلك كما قال ابن القيم قولان للمفسرين القول الأول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض اي لا تنادوه باسمه المجرد انما قولوا يا رسول الله ويا نبي الله تادبا ما تقول يا محمد تقول منه يا رسول الله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض والمصدر هنا مضاف إلى المفعول أي دعاء الرسول أو دعاءكم الرسول دعاءكم شنو؟ الرسول هذا التفسير الأول التفسير الثاني لا تجعلوا دعاءه لكم ونداؤه لكم كدعاء غيره فإن غيره إذا دعاك كنت بين المشيئه إن شئت أجبت وإن شئت أبيت أما إذا دعاك هو فليس لك من بد إلا أن تجيبه وأن ترده وهنا المصدر مضاف إلى الفاعل دعاؤه إياكم وهناك دعاءكم الرسول التفسير الأول دعاءكم شنو الرسول لا تجعلوا دعاءكم الرسول كدعاء بعضكم بعضا وهنا في, في, الآية في المعنى الثاني للآية لا تجعلوا دعاءه إياكم كدعاء سائر كدعاء الناس واضح ألا واضح طيب ومن ذلك أعجبني كلام العلامة ابن القيم أن من الأدب معه إذا كنت معه على أمر جامع من صلاة أو جهاد ألا تذهبوا حتى تستأذنوه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه قال ابن القيم يا سلام يا اخي ابن القيم ده عجيب قال إذا كان هذا مذهبا لا يذهب مذهبا في أمر مقيد عارض فكيف في مذهب الدين اصولا وفروعا وتفاصيل إذا كان لا يحق لك أن تذهب من محل الصلاه إلى بيتك إلا بإذنه فكيف في سائر مناح الحياة في أصول الدين وفروعها وفي تفاصيل الشرع وفي أحكام الإسلام وفي تفاصيل هذا الدين هل يجوز لنا أن نذهب مذهبا غير مذهبه يجوز أقول يا إخوان اسمعوا مني هذا الكلام وعوه جيدا الطريق الموصل إلى الله واحد وهو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم والدين ليس في الدين طرق ولا جماعات ولا أحزاب الطريق الذي يوصل إلى الله واحد أن لو استقاموا على الطريقة بالالف واللام طريقة واحدة بس أن لو استقاموا على الطريقة كل من استقام على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فطريقته باطلة وهو ضال وما في ذلك شك هذا من الأدب معه صلى الله عليه وسلم ومن الأدب معه عليه الصلاة والسلام التأدب عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه كما قال عليه الصلاة والسلام وقال صلى الله عليه وسلم الحديث في السلسلة الصحيحة من ذكرت عنده ولم يصلي علي خطئ به طريق الجنة صلى الله عليه وسلم خطئ به شنو طريق الجنة اسم الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يصلي علي خطئ به طريق الجنة ما في ذلك شك وتعظيمه وإجلاله كان مالك بن أنس رحمه الله إمام دائر الهجرة يحدث بالفقه فجلس على اي حال فاذا جاء وجلس لشرح الموطا الذي هو احاديث توضأ ولبس الحلة ورجل الشعر وطيب نفسه ولحيته ثم جلس يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف لك من اجلالك والله في ناس في ناس علماء والله لما نجي يدرس الاحاديث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحم ويتنظف ويتوضا ويلبس عبايه مما يجي لابس عبايه ومتريح معناه درس حديث اما الفقه هذا كلام علماء فلان قال فلان قال فلان قال هذا يجي قاعد باي طريقه يلبس اي حاجه بعراقي بجلابية باي حاجه ما عنده مشكله يا سلام هذا الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اما الادب مع الخلق الادب مع الخلق اهم شيء في ادبك مع الخلق أن تعامل الخلق على حسب رتبهم ومراتبهم هذا أساس الأدب وجاهات ولا كيف يعني آه؟ لا وجاهات ولا كيف بل وجاهات لا لكن تقييم في الدين مثلا لو أنك قلت لي أنا أعامل والدي كما أعامل أصحابي لاعتبرتك سيء الأدب فالوالد له أدبه والأخ والصديق له أدبه السلطان له أدبه والعالم له أدبه والقريب له أدبه والغريب له أدبه زول أول مرة شوفوا لو دخلت فيه شمال طوالي وين ومشتاجين وجدوا مجنون الليش نو فيش نازل وين ومشتاجين وطولنا من وطواله هوا كيف تحضر معاه طوالي ولو عندك حاجة دينة بيقول أكيد زول ده ماله بيقول زادا مجنون مفوت سطر بيقول ولا بيقول شنو هو المجنون بيقول شنو فات سطر بقول ده فقط سطر، لكن زول صاحبك طوالي أنيسك ده ممكن تهزز معه وتشتحك معه وفي زول لأول مرة تقابله كل يحتفظ بمقدار ومساحة من التعامل ويكون التعامل بنوع من أنواع الجفاء والوحشة والحذر ده من الأدب الضيف له أدب غير غير الضيف في زول بيجيك طوالي وفي زول ضيف بتعامله واحد اذن معناه ان تعاملهم على حسب مراتبهم بما يليق بهم وان تنزل كل صاحب رتبة كل صاحب رتبة في رتبته هذا هو الادب الصحيح تمام ولا ما تمام طيب يقول ابن القيم الله ابن القيم ده ان نقضي بالغ فيها مبالغه قال انظر الى الادب انظر إلى الأدب هو سبب السعادة في الدنيا والآخرة وعدمه سبب الشقاء في الدنيا والآخرة انظر إلى أدب الصديق أبي بكر لما قدم ليصلي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وشعر أن الرسول الله قد جاء إلى الصلاة أبى يتقدم ورجع وقد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم الصلاة فأبى وبعد الصلاة رجع إلى الخلف قال ما منعك أن تكمل قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله. قال ابن القيم شو ابن القيم ذا قال بعدد الخطوات التي رجعها الصديق إلى الوراء قدمه الله على سائل الأمة بمسافات تقطع دونها الأعناق. هو بخيل ربنا قدم بالأدرداق لك. قال ما قال أصلي في؟ ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله بعدد الخطوات. التي رجعها أبو بكر إلى الوراء قدمه الله على الأمة سعيا وجمزا جمزا يعني شو جمزا يعني قفزا نط نط فقل نط نط فات الناس دي كلها كسح وكسح أبو بكر كسح الأمة دي كسح جد زين يحصروا ما فيه جمزا قال بما تقطع دونه الأعناق يعني ما التحصي المكاتب بكر كان تحصل يا اخي الادب ده مهم قال انظر إلى أدبي الذي تأدب مع والديه كيف أن الله به فرج عنه ضيقه في الغار الثلاثة الذين أباهم المبيت إلى شنو إلى غار وجاء الصخر فسدت عليهم فبهت الغار توسلوا بأعمالهم الصالحة فتوسل أحدهم ببره لشنو لوالديه يخذك كمان بر البر مبالغ يا أخي قال كان بيحلم لأبو أمه جبلون الأكل إسجون في الأول حتى يسجس بيجي منربون اليوم ديك البهائم يتأخرس في الخلا لحد ما جات أمه أبو نامه شال القدح والدليه اللقاء النائمين مسك القدح واقف فوقه لحد الصباح أبو يسجع عياله عياله ما سكلفه كورعينه يقول لها سجين أبو يسجون لحد ما أمه أبو صحفه من النوم سجاهم بعدك سجع عياله قال اللهم إن كنت فعلت هذا لبتك الفرج عنا فانزاحت الصخرة فخرج ويمشون السلام ما بيحصل لأنه متفلسفين نحنا بيقول لك يا أخي ما فيش نو أنا كان حسّ سيد الصغار دزات الله بدين أجر فيش نو يقول لك ما في حاجة كان بزجهم طوالي بزجناه أو نشفعه طوال أكلمك لأنه بي بي بحكم راسه بدخل راسه في الدين بدخل عقله في الدين كان بيقول لك كان بتايدا يقول لك فيش يعني هم ناموا يعني قال لك أول حاجة ما يصححون عشان ما يزعيون وأبا يسقي غبوقه الغبوق ده هو الحليب اسمه غبوق في الحديث ورد إنه اسمه غبوق وابا يسقي غبوقه لعياله قبلهم لأنه ما كان يفعل ذلك أبدا يخل الأدب مع الوالدين دا يخل الأدب مع الوالدين دا مهم يا السلام هذا من الأدب مع من؟ مع قال وكيف انظر إلى من أخل ببر أمه متأولا جريج العابد في الصلاة النافله نالت أمه قال أمي ربي أمي ربي ربي فأتم الصلاة فعرضه ذلك لتكسير صومعته ولرميه بالفاحشة وضرب الناس له أيها قال لو كان فقيها لقطع صلاته وأجاب امه يا السلام يا أخي الأدب ده والله يا أخواننا الأدب ده يا السلام يا أخي يورث الإمامة ابن القيم يقول ما صار أبو بكر إماما على الناس إلا بأدبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام السلام الأدب مع الخلق ده مهم يا أخي طيب قال صاحب المنازل منه الهروي قال صاحب المنازل الأدب حفظ الحد بين الغلو والجفاء بمعرفة ضرر العدوان يا السلام يقول ابن القيم دين الله بين الغالي فيه والجاف عنه الذي يتشدد في الدين أساء الأدب مع الله لأنه عدوان فعلى الذي لم يامره الله به هلك المتنطعون والذي يفرط بحجه الدين يسر الواحد تقلع في المنكرات تقول شنو يقول لك الدين يسر الدين شنو الدين يسر اذن القيم جاب فينا كلام رد في الصميم يقول رحمه الله اسمع, اسمع هذا الكلام كلام لطيف جدا يقول الدين يسر الدين الذي فعله رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام فإنه لا يناقض قوله فعله فإنه كان يخفف في الصلاة ويقرأ بالصافات ومن اليسر أنه كان تقام صلاة الظهر فيكبر ويخرج الرجل وقد كبر للتكبيرة للذكعة الأولى فيخرج إلى البقيع فيقضي حاجاته ثم يتوضا ثم يدرك التكبيرة الأولى مع رسول الله قال هذا عين اليسر اليسر في فعله وليس في فعل غيره لأنه هو الذي قال الدين يسر فمن الناس من يرى أن الدين يسر قال هذا كلام القيم قيم قال فينقر الصلاة ويسرقها قال مثال قال إذا كان هنالك شخص قد جاع جوعا شديدا ووجد طعاما فأخذ لقمة واحدة أو لقمتين تكفي لا تغني عنه شيء قال وكذلك المؤمن يأتي إلى الصلاة لأنها غذاء روحه جعانا فإذا ركع ركعات سريعة دون أن يقف عندها كان بمثابة الجائع الذي أكل لقمة واحدة أما أهل الإيمان فيشبعون من الصلاة شبعا شديدا بتطويلها وإتقانها كلام لطيف جدا بالمناسبة ولذلك يقول ضرب مثال قال مثلا الأدب مع الله في الصلاة بأن تكمل الصلاة وضعها وأركانها ومستحباتها وأن توقعها كما صلى عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني وصلي ده الأدفية الخروج من الأدب أن تفرط بأن تلقرها سريعا وأن تسرقها سرقة اللي الكلفة تكلفت الصلاة ده سوء أدب مع الله والذي يبالغ ويغلو في الصلاة مثل يوسوس في النية ويرفع الصوت ويجهر بالأذكار والدعوات السرية وتطويل ما كان من السنه تخفيفه السنه قالت خففوه يجنو يطول هذا سوء ادب مع الشرع أيضا فالادب من ذلك التوسط في كل شيء قال في الانبياء الادب في الانبياء الا تغلو فيهم كما غلت النصارى في المسيح والا تجفوا عنهم كما جفت اليهود في الانبياء النصارى بالغوا في المسيح واليهود قتلوا منهم قتلوا الانبياء والامه الوسط هم الذين عزروا الانبياء ونصروهم واتبعوا ما جاءوا به ان تكون وسط في حقوق الخلق كيف ان تكون وسط في حقوق الخلق قال ابن القيم الا تفرط في حقوق الخلق فتضيعها والا تستغرقك حقوق الخلق بالكلية فتضيع صلواتك وأذكارك وعباداتك وصحتك ومصالحك صحيح المصح إنه الحقوق دي تحت الخلق ما تقوم تبارح حقوق الخلق الصلاة الفريضة ضيعة والصلاة في الجامعة تضيعه كنت بأي زول ولا كنت بجيب في الموية وبسول الناس تسول الناس على حقوق الله وفي نوع من الناس ماسك الجامعة ده يا زول الررحان يقول لك يا زول الله ما في وقت والله ما قادم نصلي زهتك احنا الأرحام أزول القرآن ده نحن لو موتنا كده والله نمشي النار أخيرا نقرل لنا القرآن يبقى قافل نفسه في الدين أرحام ما يصله وفي ذول مباري أرحامه في الجامعي ضيعه طيب قال الهروي وهو على ثلاث درجات الأدب على ثلاث درجات قال الدرجة الأولى منع الخوف الا يتعدى إلى اليأس كلام جميل ومنع الرجاء ألا يخرج إلى الأمن وضبط السرور ألا يضاهي اخي أخذ كلام لطيف جدا من الهروي رحمه الله طيب كلام ابن القيم شنو يقول الخوف من الله مطلوب لكن إذا خفت من الله خوفا آجزت من رحمته أسأت الأدب معه الظانين بالله ظن السوء عليهم دائره السوء فبالتالي الخوف اذا جاوز حده افضى الى الياس والقنوط من رحمه الله وهذا سوء ادب شنو سوء ادب مع الله ولذلك حد الادب في الخوف ما حجزك عن محارم الله والرجاء الذي يجعلك تامن مكر الله سوء ادب مع الله تؤمل وتثق في الله وترجو رحمته رجاء شديدا ولكنك لا تخاف مكره ولا تأمن مكره ولا تأمن عقابه فإن الله جل وعلا قال فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون فابن القيم جاب كلام لطيف قال حد الخوف ما حجزك عن المحارم وحد الرجاء ما طيب العمل وسهل السير إلى الله الرجاء الصحيح هو البيعمل شنو بيحملك على السير إلى الله يعني ترجوه لتعمل صالحا أما إذا رجوته واتكلت على الرجاء وعطنت الأعمل وأمنت مكر الله كنت بذلك شنو سيء الأدب مع الله سبحانه وتعالى لا مكر الله عموما أي عموما المكر على نوعين مكر الله نوعين. مكر بمن يمكر ومكر بالطائعين الذين حن نعرف عشويه الذين لا يذ لا يلوذون به فيتكلون على اعمالهم فقط وهذا عين المكر الاتكال على الاعمال الصالحة دون أن تلوذ إلى الله بالانكسار والذل هو عين المكر بالعبد يعوذ بالله طيب قال وضبط السرور ان يخرج الى مشابهه الجراه يا سلام هنا كلام نظيف جدا يقول ابن القيم اذا اتاك خير من الله عز وجل واكرمك الله بنوع كرامه انت مثلا مزنوق سالت الله ربنا فرجك بدت الله ان دار الحاجه الفلانيه بس الله جاب لك زي ما طلبتها سيخالجك ويخالطك في دواخلك نوع من انواع السرور والفرح قال ليكن سرورا لكن لا يظهر الى الجرأة لا يتعدى إلى الجرأة ولا لا يشابه الجرأة بأن تظهر بأنك كل شيء تطلبه ربك ينفذه ينفذه لك وبالتالي قال السلف الأولياء من السلف إذا ظهرت على أيديهم كرامات أخفوها خشيت أن تكون استدراجا من الله لهم طيب هنا يقول ابن قيم كلام عجيب عجيب عجيب يقول شنو يقول النفس قرينة الشيطان النفس الشيطان بالضل والنفس ما بالضل ونعوذ بالله من شرور أنفسنا النفس بالضل قال النفس قرينة الشيطان فالنفس البشرية إذا جاءتها هبه من الهبات من الله علم مثلا ربنا أداك علم في الكتاب في يمت القرآن ده وحفظته وعليك تفسيره جيهته اتاك الله علم النفس تفرح بذلك فإذا إذا اعتمدت النفس أن هذا منها وليس من ربها عندها سيرفع الله عن العبد تأييده سيرفع الله عن العبد شنو؟ تأييد أجل كده قال شنو؟ شو الكلام رطيف؟ قال ابن القيم وضبط السرور عند وقوع الخير وحصول البركة والكرامة من الله أن تلوذ إلى الذل والانكسار والافتقار إليه سبحانه ومطالعه عيوب النفس قال وتأمل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الظفر وعند النصر وعند فتح مكة لما فتح الله عليه مكة دخل هو على ناقته وقد طأت رأسه حتى مست لحيته ركبته أو سرجه من الذل والانكسار لمن نصره يا سلام يا كلام كلام كلام كلام يعني يعني في غاية اللطف طيب إذن هذه الدرجة الأولى الدرجة الثانية الخروج عن الخوف إلى ميدان القبض وهذا سهل لأنه مشروع في المرة الأولى الخروج عن الخوف إلى ميدان القبض أنت كنت خائف شديد الخوف الشديد يضرك لا نبود ديك لسؤ شنو سؤادة تقوم تخرج من الخوف إلى القبض تنقبض عن المحرمات بس معناها الأمر الأول يجعل خوفك له حد صح طيب الأمر الثاني يجعل خوفك لا يزول بالكلية هذا معنى الكلام معنى القبض ألا يزول خوفك بالكلية فلا مخالفة ولا بطالة يعني إذا أنت قاعد متكل على الله تقول بس الله بالحمني وما بتعمل حاجة ولا عندك مخالفات وشنو ومرتكب المعاصي الخوف الذي يقبضك يقبضك عن المحرمات قال والصعود من الرجاء إلى ميدان البسط الرجاء تخلي رجاء محدد رجاء ينفعك في أنه يحركك نحو الطاعات فقط وليس رجاء اتكال وبطاله واضح طيب قال ثم الترقي من السرور الى ميدان المشاهده الترقي من السرور ما قبل قال السرور ما يبغى شنو جرأة. السرور ما يبغى شنو جرأة. طيب المطلوب شنو هناك وراك السرور ما يبقى كده الخوف ما يبقى كده هنا وراك الخوف يكون شنو يعني قال لك خوفك لا يكون يأسا لكن يكون شنو قبضا خوف يمنعك من الشهوات ورجاء ما يكون لا الرجاء ما يكون جراه أه؟ الرجاء لا يكون شنو لا يكون اتكالا انما يكون شنو بسطا يدفعك الى الطاعات فقط والسرور لا يكون جراه يكون شنو يكون مشاهده بمعنى اذا اتيت بطاعه سرورك بها أن الله وفقك إليها فأنت تشاهد توفيق الله في كل أعمالك التي تسر بها هذا يجعل السرور ما السرور يجعل السرور ليس جرأة إنما شنو مشاهدة يعني لا تجعل سرورك بإكرام الله لك جرأة اجعله شنو مشاهدة شاهد توفيق الله خوفك من الله لا يكون يعسن يجعله شنو قبضا رجاؤك كويس لا تجعله أمنا يجعله شنو بسطد يدفعك إلى الطاعات طيب الدرجة الثالثة يقول الهروي من الأدب معرفة الأدب معرفة شنو الأدب بالاطلاع على حقيقته في كل درجة من الدرجات التي ذكرناها معرفة الأدب بالإطلاع على حقيقته في كل درجة قال معرفة الأدب. ثم الفناء عن التأدب بتأديب الحق يا السلام هذا كلام جميل جدا ثم الفناء عن التأدب بتأديب الحق شوف. الفناء عن التأدب أنت لا تزعم أنك مؤدب لأنك تفنى في في النظر الى ادبك يعني يضمحل نظرك الى ادبك فلا ترى نفسك مؤدب ولو زعم الناس انك مؤدب تقول انما بتاديب ربي لي الفناء عن التادب بتاديب الحق بتاديب الحق لمن لك يعني يعني شوف قاش شنو ثم الخلاص من شهود عباي الادب يا سلام يا اخي ده كلام عجيب ثم الخلاص من شهود أعباء الأدب شوف الكلام ذكي فيقول ابن القيم شهوده شهود العبد شهوده توفيق الله غلب شهوده ادبه فهو لا ينظر إلى أدب نفسه لكنه ينظر إلى الذي أقامه على هذا الأدب اخوان واضح المواضح طيب كالآتي الرجاء سهل جدا تؤمل في الله وترجو رحمته لكن ينبغي أن يكون هنالك عمل الرجاء بغير عمل أم لمقر الله فحد الرجاء في مقام الأدب مع الله أن ترجوه بعد أن تقدم العمل وهذا الرجاء الذي يصعدك إلى, إلى ميدان جنو البسط العمل يعني البسط العمل والخوف كثرة الخوف والوعيد والمعاصي والخوف منها تجعلك تقلق بمعاصيك دون أن تفعل صالحا تعطلك ولكن الخوف المراد به أن لا يكون يأسا إنما أن يكون قبضا من المحرمات الخوف يمنعك من المحرمات لكن خوف يمنعك حتى من الطاعات هذا خوف مذموم والسرور والفرح بعطاء الله لك ومواهب الله التي أنعمك الله إياها إخواننا الفصاحة موهبة العلم موهبة حفظ القرآن موهبة الواقع لصاحب السير والأخبار والتاريخ المأمون أعطاه صورة يحفظها من القرآن فعجز قال هذا رجل فتح له في التاريخ فقط تقني في التاريخ يوردك عبد المطلب حبوبته منه وجده منه وسكنوا متين وبالزمن وحافظ لك القبائل والأشعار والساكنين وين وناس وين وجرهم والوين والحجون ومكه والمدينة والصحابة والغزوات علم إلا سكته سورة من القرآن ميدالي حفظ قال هذا رجل فتح له في التاريخ الله دعك موهبة إذا قلت أنا عندي وأنا عندي صار سرورك بمواهب الله جرأة لكن تضبط الجرأة بمشاهدة منة الله الذي أعطاك لا تنظر إلى الكرامة ولكن انظر إلى المكرم بعد تصل عليهم كرامات يتكلمون بها كرامة صاروا يتكلمون عن الكرامة أكثر ممن أكثر من المكرم الذي اكرمهم بالكرامة فبالتالي هنا يقول معرفة الأدب ثم الفنا عن التأدب بتأديب الحق يعني يغلب شهودك أن الله أدبك هذا يغلب نظرك إلى أدبك فأنت لا تنظر إلى أدبك لأنك مقر أن الله هو الذي أدبك ففكرك ليس مع أدبك إنما مع عظمة الذي, الذي أدبك واعطيك مثال واحد اللي قزول عالم بيشرح شرح تقيل يفسر القران ده بيدخله جوه قلبك عارف ده شنو؟ قال سبحان الذي اعطاه سبحان الذي شنو؟ اعطاه يعني قال السود ده الله بس الله دوا سبحان الذي اعطاه هذا اسمه شهود الحقيقه لذلك قال ابن القيم رحمه الله حقيقه الادب ده, ده, ده, ده كلام رفيع جدا لابن القيم قال, شنو؟ قال الفناء عن الأدب هو حقيقة الأدب قال حقيقة الأدب أنه صار مؤدبا مع الله ومع الناس حتى صار الأدب سجية وحالا ملازما له لا ينفك عنه أبدا مؤدب دائما فبالتالي هو إذا تأدب مع الله أو مع غيره لم يتكلف الأدب وبالتالي الأدب جزء منه صار صار الأدب صفة لازمه له فلما صار الأدب صفة لازمة له فهو لا يتكلفه وباستغراقه في شهود من أنعم عليه بالأدب صار لا ينظر إلى نفسه مؤدبا وبالتالي لا يتحمل أعباء الأدب إخواننا الزول المؤدب طوالي الما بتكلف الأدب ما بيحمل أعباء الادب لكن انت في كل موقف تقول وانا نحب اكون مؤدب في الموقف ده وبعدها تحاول تكون مؤدب لكن لو زول اصلا مؤدب بطبعك ما بتقول ما بتحمل أعباء الادب بتكون مؤدب بتلقائيا وهذا لا يكون الا بعد ان تمرن نفسك على الادب فيصير الادب لك سجيه دائمه وهنا يقول الهروي ثم الفناء على التأدب بتأديب الحق ثم الخلاص من شهود أعباء الأدب قال ابن القيم ولا يكون الخلاص من شهود أعباء الأدب إلا بعد أن تفنى عن أدبك بالنظر إلى من أدبك تفنى بشهود نفسك وأدبك بالنظر إلى من أدبك فطالما أنت تنسب التوفيق إلى الله فأنت لن تتحمل أعباء الأدب ولن تتكلف الأدب ولن تتعب هذا معنى شنو؟ معنى كذا واضح أو ما واضح؟ ولا تانا شرحها؟ أيوة تفنى يعني شنو يا أخوانا فهمتوا تفنى ما تعاين لأنك أنت مؤدب ولن يخليك ما تعالي لنكتب ادب شنو نظرك الى من اقامك في مقام الادب عرفته المنزله الجايه منزله اليقين نكون بذلك قد وصلنا الى نهايه درس الادب من كتاب مدارج السالكين والى ان التقيكم في حلقه جديده ودرس جديد من دروس هذا الكتاب استودعكم الله الذي لا تضيع ودايعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته